يسألونك عن الأهل أي قل هي مواطعة للناس والأج وليس البر بأن تأتو الهوت من نورها ولكن Oli tore, et ma olen kõik, et ma ei وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لنا فإن يتنو فلا عدوان إلا على الظالمين الشمر الحرام بالشمر الحرام wa ana la فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استرسوا من الهاد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج جاءت سبعتي اذا جعت تركت عشره ثاني ذلك لمن لم يكن له رضا الناس الكرام وذكر الله إذا من عرفاتهم فاذكروا الله فاذكروا الله عند مشعل الحرام كما نداكم واذكروا Eh,